رجل يقول مر بي أكثر من سائل فظننت أنهم من المحتاجين فدفعت لهم قصة كبيرا من زكاتي ثم تبين لي بعد ذلك أنهم من محترفي التسول ويملكون مالا كثيرا فهل زكاتي عليهم صحيحة أم أدفع ما دفعته لهم مرة أخرى جاء في حديث رواه البخاري أن معا ابن الصحابي يزيد أخذ صدقة أبيه وكان أبوه ينوي إعطاءها لغيره والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن وكذلك حديث الصحيحين في من ظهر أن صدقته وقعت في يد سارق ويد زانية ويد غني وأن الله سبحانه وتعالى تقبلها وإذا حمل ذلك على صدقه التطوع وهي النافلة فهل يصدق هذا على الزكاة الواجبة إذا ظهر لها وقعت في غير موقعها جاء في كتاب المغني لابن قدامه قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فظهر أنه غني فعن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبي حنيفة واستشهد بحديث رواه النسائي وابو داود أن رجلين طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه في حجة الوداع فراهما قويين فقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب قال الخطابي هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم كما استشهد بحديث الصحيحين في الرجل الذي تصدق فظهر أن المتصدق عليه غني وتحدث الناس بذلك وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت لعل الغني يعتبر الرواية الثانيه لأحمد أنها لا تجع وهو قول أبي يوسف وأما الشافعي فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد وذكر ابن قدامه تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم فاكتفى بظهور الفقر ودعواه وأقول في دواب هذا السؤال الزكاة وقعت موقعها على رأي أبي حنيفة وعلى أحد قولين لأحمد والإمام الشافعي والله أعلم